ماذا فعلوا بك حبيبي عذبوك علقوك على الصليب سمروك ماذا فعلوا بك حبيبي عذبوك علقوك على الصليب سمروك سقوك خلا وبحربة طانو Yisuk, Yisuk, Yisuk, Yisuk Je bent de نا تعذبت من اجلنا من اتيت تعذبت اتلم صلي وبكيت من اجلنا صلب ورب الارباء انت انت رب الجنود رب المجد انت انت سر الوجود رب الارباب انت انت رب الجنود رب المجد أنت, أنت سر الوجود. يسوء, يسوء. ملك الملوك ضمت كل الجراح باركت مضطهدي طلبت لهم السماء غفرت لقاتلي ضمت كل الجراح باركت مضطهدي طلبت لهم السماء غفرت لقاتلي أنت المحبة أنت أنت فرح سلام بقيامتك انتصرتك على الشر على الظلام أنت المحبة أنت أنت فرح سلام بالقيامتك أنت صرت على الشر على الظلام يسوع يسوع يسوع يسوع, يسوع أنت ملك الملك أنت ملك الملوك